ما تقولش كان بينا حكايه وما كملناش هو بقى من هناك لو قالك تعرفها والمعرفها من غير زال ويريت ما تفهمنيش غلط علشان ده اسمي وسمعتي من غير زال ما يجوش بحب ولا بغلط انت انتهيت من دنيتي på etb-удатив med hrutenko til Get it céu بهك خو خوهنا